بسم الله الرحمن الرحيم طس م م تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون فعونَ علىعَ في الأرضِ وَج أَهه شعَي يسَضعفُ ط إفََم مِنهُم يُذَبّبح أَبَنأَهُم وَيَسْستحين سأَهُم إِهُ كانََ منِنَ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم امهة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 يم فعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد امي موسى فارغا ان كادت لا تبدي بي لولا الرباطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاختي قصي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 فَرَدْدِنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ لا وَلَمَّا ذَهَبَ أَشَدُّهُمْ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 شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إِهُ هو الْ الغَفُور الرَّحيِيم قَالَ رَبِّ بِمَا أَن عَمْتَ عَلََّْ فَل أكُونَ ظَهيرَ للِمُجرِمين فَأَصَْبحَ فيِي المَدينينَاتِ خَاءِ فَ تََقَّبُ فَإِذَا ال الذيذ استتَو صَرَهُ بِالْأَمْسِ يَاسَْصْرِخُ قَالَ لَ مسَ إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدم لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن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 فخرج مِنْهَا خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَتَقَاهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُكَ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 وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ قُتُور إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ عَللَكُم تَسْقَلُونَ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 ما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 قال رَبِّ إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رذ أن يصدقني إني أخاف أن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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين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 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين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 فَلَمَّا جَاءَ أُجُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُهُ بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ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 الذين آتيناهم الكتاب من قبليهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَ إِلَيِّ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِ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 شيء ان فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون افمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيك كما متعناكم متاع الحياه الدنيا ثم ما هو يوم القيامه من المحضرين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 فَأَمْيَتَ عَلَيْهِمُ الْأَمْبَاءُ وَيَوْمَئِذٍ فَجْأَةٌ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وَهُوَ الله لا إله إلا هو لَغُلْ حَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الحكم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنجار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فَضْلِي وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا ذَا تُوبُوا رُغَائَنَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قال له قومه لا تفرح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 إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون منه أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته